تعالوا تعالوا يتعابى بالعالم الحزين تعالوا خذوا ا ل ع ا ب من ا ل ع ا ل م ا ل ح ز ي ن من فادي العالمين هاتنس هموم العالم في لحظه في طرف تعين مع عيوني إ ل ا يسوع الحبيب دمت علشان يفديني ي مطعوب على الصليب وقلبي فعز جراحه يلاقيه هو الطبيب ويه قلبي فعز جراحه えっ<音楽><音楽> يسوع معين في ا ل د ي ق ب ي ت ر ق و ن ي لكن يسوع أ م ي ن هو اللي بيد مسكني في ا ل د ي ق وفي ا ل آ م ي 「フェッティーゴーフィー」 في ر ح ل ة ط و ي ل ة مع ا ل إ خ و ة ا ل أ ب ر ا ر ويدوب قلبي في حبو واقول دوبني كمان نظره عينه بتاسرني وبتشعل قلبي نار نظرة عينه تكسرني 「وبتشعل <ص في> ق ل ب نار و ا ل ب ا ر